يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم فارسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فاتطهروا وَإِن كُنتُم مَرْضَآء أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ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 الله عليم بذات الصدور يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطُ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا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 والذين كَفَرُوا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا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 لئن قمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعزرتموهم واقرضتم الله واقرضتم الله قرضا حسنا لاكفرا عنكم سيئاتكم لاكفرا عن كُم سَيَآتِكُم وَلَأُدْخِلَنَّكُم جَنَّاتٍ وَلَأُدْخِلَنَّكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ وَلَأُدْخِلَنَّكُم جَنَّاتٍ تحتها الانهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضي ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسيهن يحرف هُنَ الْكَلِم يُحَرِّفُونَ الْكَلِم عَمَّا وَضَعَهُ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِرَ بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ وصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارا أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فنسوا حظا مما ذكروا ما ذكروا به بي فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير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 مَنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا صير يا ان للكتاب قد جاكم رسولنا يبين لكم على فتره من الرسل يبين لكم على فتره من الرسل ان تقولوا ما جا انا من بشير ولا نذير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 وَوكَ وَآتَكُ لَ يؤت أحدد وَآتَكُم لَ يِحد مِن العالمين يا قَومِدخُل الأأَرَّ المقَسَة التي كَتَبَ الله ل وَلا تَغْتَ على أَدَباركُ وَلا تَغتَ على أَدَباركم, أدباركم فَتَ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 تقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسقت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَن تُبُوا بِإِسْمِي وَإِسْمِكَ فَتَكُونُوا مِن أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ